ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.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 ولا يغررب بالله الغرور.